من كان يريد العاجمة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وتعالها تعيها وهو مؤمن فأولئك كان تعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآكدا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبدر تبذيرا إن المبدرين كانوا إخوان الشاطين وكان الشيطان لربه كفورا